سورة الدخان سورة الدخان سورة الدخان سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حم لا يوجد شدفه وقال مين. حاميم حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ فِيهَا يُفْرَقُ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ امرا من عندنا امرا من عندنا انا كنا مرسلين انا كنا مرسلين رحمه من ربك رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ان كنتم موقنين لا اله الا هو لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم لولائنا ربكم ورب آبائكم لولائنا بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فرتقب فرتقب فرتقب يومات السماء مَتَى تَتَّسِمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَ تَتَّسِمَاءُ أَيْنَ الرَّمِيمُ بِينٍ يَغْشَى النَّاسَ يَغْشَى النَّاسَ يَغْشَى النَّاسَ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُنَا لِلْمُؤْمِنِينَ ربا نكشف عن العذابه ربا نكشف عن العذابه ربا نكشف عن العذابه ربا نكشف عن العذابه ان مؤمنونا ان مؤمنونا ان لهم ذكرى ان لهم ذكرى ان لهم ذكرى وقد جاءهم, وقد جاءهم وقد جاءهم رسول مبين وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه ثم تولوا عنه أحسنتم يلا كل نقسم أنفسنا إلى ثلاثة كل واحد منا يقرأ آية يلا أنا أبدأ أنتم سئلنا الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم حم م ملكيته ما بيني يس حم م خطا لا توجد شده فوق الميم انظر يوجد في في فوق الميم مد حم حم يلا بسم الله الرحمن الرحيم حم م الكتاب المبين انا انزلناه في ليله مبركه جعلنا من قبلنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مؤمنين طَرَتْ قِبْ يَوْمَاتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ <تصفيق> يَخْشَى النَّاسُ هَذَا عَذَابُنَا لَهُمْ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنِ الْعَذَابِ إِنَّهُ هُوَ مِنُّهُ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ <تصفيق> ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ أَحْسَنْتُمْ <تصفيق> لنقرا لوحا معا 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم حم لي مل كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه لنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر الحكيم امر من عندنا મેલી નાંચ મોલા હુ વા ચોરબો بائكم ولو ولينا بلهم في شك يلعبون فارتاقب يوم تاتي سماء بدخال مبين يحشى الناس هذا عذاب نليم الرب نكشف عنا العذاب إلا وَمِنُنَا أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ